الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال, قال المصنف رحمه الله باب يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره أو مختص بالظاهر أو مختص بالظاهر وهو ربا ومنذ, ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر المرفوعات ثم المنصوبات شرع في ذكر المخفوضات من الأسماء والمجرورات قال رحمه الله باب أي هذا باب يخفض الاسم إما بحرف, بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء للقسم وغيره انتهى هنا ثم قال أو مختص بالظاهر أو يخفض الاسم بحرف مختص بالظاهر اذا هذه أو عطف على بحرف إذا يخفض الاسم إما بحرف مشترك وإما بحرف مختص هنا المشترك والمختص قد يوهم مسائل كثيرة لكن ذكره بالظاهر أزال الإبهام وبين مراد المصنف رحمه الله من المشترك والمختص فعندنا الظاهر وعندنا المضمر أي الضمائر فالاسم قد يكون ظاهرا كزيد وعمر وشمس وقمر وقد يكون مضمرا أي ضميرا أي ضميرا واضح والضمائر على قسمين منفصلة ومتصلة منفصلة ومتصلة المنفصلة على قسمين ضمائر رفع وهي أنا وأنت وهو وهي وضمائر نصب وهي إيا واخواتها إياك وإياي وإياه الى آخره واضح مفهوم هذا والمتصلة قد تكون في محل, في محل نصب وقد تكون في محل جر وقد تكون في محل رفع التي تكون في محل رفع هي التي تتصل بالأفعال قمت وأكلت وشربت وذهبت وذهبنا وذهبنا ونحو هذا والتي تكون في محل نصب هي كذلك التي تتصل بافعال والنواسخ واضح كا ضربته فالها في محل نصب وشربته فالها في محل نصب وضربتك كا فالكا في محل نصب وانه فالها في محل نصب وانها فالها كذلك في محل نصب وان طالب وهكذا إذن هنا تكون في محل نصب وقد تكون في محل جر وهي التي تتصل بالأسماء كتابك كتابه كتابكم كتابكن كتابهم وهكذا والتي تتصل بحروف الجر وهو المراد هنا إليه وعليه وفيه ومنه ونحو هذا إذن حروف الجر منها ما يتصل بالأسماء الظاهرة ومنها ما يتصل بالأسماء المضمرة إذا بهذا الاعتبار حروف الجر على قسمين حروف مختصة عفوا مشتركة, مشتركة بين الظاهر والمضمر كمن منه ومن المدرسة وهي التي ذكرها المصنف رحمه الله قال يخفض الاسم إما بحرف مشترك أي بين مشترك بين الظاهر والمضمر وهو من تقول جئت من المسجد وجئت منه واضح وهكذا وإلى تدخل على الظاهر تقول ذهبت إلى المسجد وذهبت إليه وعن وعن تقول تجاوزت عن ابني وتجاوزت عنه وعلى تقول كتبت على الورق وكتبت عليه وفي تقول أكلت في الصحن وأكلت فيه واللام تقول الكتاب للولد والكتاب له والباء تقول كتبت بالقلم وكتبت به كتبت بالقلم وكتبت به قال والباء للقسم وغيره ما معنى الباء, الباء للقسم اي الباء تستعمل كقسم فهي من حروف القسم وسياتي الكلام عليه فهي من حروف القسم وغير القسم تكون الباء لغير القسم للمصاحبه للتعديه وهكذا للاستعانه ونحوها إذن الباء لها عدة معاني بل كل حروف الجر كل حروف الجر لها عدة معاني أوردها ابن هشام رحمه الله صاحب هذا المتن في كتابه الماتع النافع مغني اللبيب في ضمن حديثه عن الحروف حروف المعاني كيف في في الدراسات عبد الخالق عظيم في كتابه دراسات لاسلوب القران نعم ذكر سوف حروف المعاني لكن الذي يعني ما اورده ابن هشام احسن ما اورده ابن هشام أحسن لان كتابه اصلا موضوع لذلك ابن عبد الخالق عظيم رحمه الله كتب في كتب ذلك كتاب ليس لهذا الغرض إنما غرضه كما قال لأسلوب القرآن وله فيه يعني دراسات نافعة جدا حيث إنه قصر دراسته على القرآن الكريم كذلك مغني اللبيب إنما سماه المغني قال ليغني عن التفسير أغناني المغني غير لما لا تفسر القرآن قال أغناني المغني ولأن أكثر الشواهد التي ذكرها هي من, من القرآن الكريم قال رحمه الله في شرحه قال والحروف الجاره عشرون حرفا اسقطت منها سبعه الان في مساله عد الحروف ابن مالك رحمه الله كم عدى الحروف في الفيته عد عشرين حرفا عد عدها عشرين حرفا وكذا كثير من النحات غير ان اكثر النحات لا يريدون لا يذكرون حروف الاستثناء عدا وحاشا وخلا لا يذكرونها لان استعمالها كحروف جر قليل بالنسبه لحروف جر الاخرى ولانهم يذكرونها في باب في باب الاستثناء وقد ذكر المصنف هنا قال اسقطت منها سبعه وهي خلا وعدا وحاشا قال إنما اسقطت الثلاثة الأول لاني ذكرتها في الاستثناء فاستغنيت بذلك عن اعادتها لأنه ذكر قبل هذا الباب ذكر في باب الاستثناء وأنها تكون حروف جر ثم ذكر قال ولعل ومتى وكي ولولا هذه الاربعه أو قبل أن نذكر هذه الاربعه قال عشرون حرفا لكنك لو عددتها تجد أنها 21 حرفا إنها 21 حرفا فهذا سهو منهم في العد أو سهو منا في العد طيب قال ولعل ومتى وكي ولولا أما لعل فهي حرف جر لكنه قليل عند بعض العرب فقط ولعلهم من عقيل فقط هم الذين يجرون بلعل ويقول شاعرهم لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم لعل الله فجر الله فضلكم علينا بشيء فلعل هنا حرف جر وهذا لعل هو حرف جر شبيه بالزائد ليس اصليا ليس اصليا فهو شبيه بالزائد والحرف الشبيه بالزائد سياتي بيانه هو الزائد والاصلي فضل كم الله فلعل هنا حرف شبيه بالزائد والله مبتدا مرفوع ورفعه الظما المقدره منع من ظهور يشتغل المحل بحركة الجر حرف الجر الزائد قال نعم لا نقول جار مجرور متعلقان لا نقول هنا والجار مجرور متعلقان في الزائد هو الذي لا نقول متعلقان الزائد لا نقول متعلقان إذن ولهذا ستجرون انت للحديث عن الفروق عندنا حرف جر اصلي وهذا له معنى خاص به وله متعلق يتعلق به مع مجروره وعندنا حرف جر الزائد الزائد تماما يناقضه تماما فهو ليس له معنى خاص وليس له متعلق واضح ليس له معنى خاص وليس له متعلق إنما يؤت به للتوكيد وحرف الجر الشبيه بالزائد بينهما هو ليس بزائد وليس بأصلي شبيههم بالزائد لماذا؟ ليس له معنى خاص وهنا يشبه الزائد ليس له معنى خاص كالاصلي فوجب الزائد لان الزائد ليس له معنى معنى خاص ولكنه يفارقه في ان له متعلقا يتعلق به واضح الان كما هنا فقد تعلق بالخبر لعل الله فضلكم علينا اصل الكلام الله فضلكم علينا بشيء واضح فهنا لعل الله متعلق بخبر اه عفوا متعلق بفضلكم لعل الله لعل الله لحظه فضلكم علينا الله فضلكم علينا بشيء أن امكم شريم لا ادري المتعلق هنا لكن بماذا متعلق هل وقعنا الاشكال العرب صحيح مبتدأ مرفوع بضم مقدره على آخره كيف بماذا بفضلكم لكنه لا لا علينا هو المتعلق نعم إذا لم يذكر هنا المتعلق والأصل أن الفرق بين الشبيه بالزائد والزائد هو التعلق والشبيه بالزائد هو الذي له متعلق يتعلق به واضح نعم. نعم لا, يشبه, لا يشبه, يشبه الأصل في هذا نعم الزائد يستغن عنه كلاهما يستغن عنه كلاهما يستغن عنه كلا هم يستغنى عنه واضح لكن الأصل هو الذي لا يستغنى عنه لأن المعنى يتغير لوجود المعنى الخاص في الحرف الأصلي الذي يقرره النحات أن الشبيه بالزائد يخالف الزائد في التعلق فقط في هذا الباب يقول الشاعر لعل الله فضلكم علينا فضلكم علينا هنا لا يصح أن نقول الجارجو متعلقان بفضلكم لأن فضلكم هي جملة الخبر على كل نكمل نراجع هذه المسألة في اعراب البيت فقط ثم قال ومتى متى كذلك هي اقل استعمالا من لعله متى اقل استعمالا من لعله واستعمالها قليل جدا فلا يجر بها الا الا هذين وهذين ممن يؤخذ يعني من القوم العربي الفصحى حتى وإن ذكرهم الصيوط رحمه الله ممن يحتج به وإن كان ذكر الصيوط له هذا غير, غير معتبر غير صحيح وغير دقيق لكن هذه شهادة منه قال يقول الشاعر شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نائج نئيج متى لجج متى لجد هنا متى استعملها الشاعر كحرف كحرف جر قال وكي كي قد مضت معنا في الحروف المصدرية كي لها يعني ما إما لها ثلاث حالات إما أن تسبقها اللام ويأتي بعدها أن وتذكر بعدها أن واضح لكي أن أنجح وهنا كيف تكون كين ها ماذا نصبت أن هي التي نصبت كيف مضمرة ما؟ ها كيف ماذا قلت اللام هي حرف الجر هذه الحالة الأولى الحالة الثانية تذكر اللام ولا تذكر أن تذكر لام ولا تذكر ان فتكون كي هي هي الناصبه لكي انجح تحتمل وجهين على كلها تكون هي او ان المضمره بعدها والحاله الثالثه تكون كي فقط دون لام ودون بدون ان وهذا هو الاكثر استعمال وهذا هو الاكثر استعمال فهنا لها وجهان الوجه الاول ان تقدر كي جاره انت تكون كي جاره وتقدر اللام بتقدير اللام قبلها مفهوم والناصب للفعل المضارع هو هو ان كي انجح تقول كي حرف جر وان مضمرا وانجح فعل مضارع والمصدر في محل جر بحرف الجر كي او ان آه نقدر آه أن نقدر كي مصدرية عفوا أن نقدر كي مصدرية واللام قبلها كحرف جلام التعليل فتكون هنا وهذا هو الأحسن هذا هو الأفضل والأقوى أن تقول كي انجح تقول كي حرف مصدري يعني هي التي نصبت الفعل المضارع واضح الآن والمصدر كي انجح في محل جر بحرف جر مقدر وهو اللام أي لكي أنجح على كل حال الكلام في كي و واللام والفعل والمضالع بعدهما فيه فيه كلام يلتبس كثيرا خاصة في تقدير اللام وعدم تقديرها وتقدير أن وعدم تقديرها فإذا كانت كي وبعدها أن فأن هي الناصبة وإذا كانت كي وقبلها اللام فكي هي الناصبة هذا الأولى لان الاصل في كلام هو الظاهر والمضمر فرع عنه لكي انجح تقول لام حرف جر كي حرف المصدري أنجحا في المضارع منصوب بكي ونصبه الفتح الظاهر على اخره وكي والفعل المضارع الذي دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام واضح هذا هو الأكثر والأظهر الله اعلم إذن كي تعتبر حرف جر على قول ولهذا لم يعني على تقدير ولهذا لم تذكر هنا استعمالها كحرف جر قليل الكثير استعمالها حرف حرف مصدري حرف مصدر نعم قال إلا اين نحن ها نعم هنا أنا قلبت الصبح. قال ولولا لولا كذلك لا يذكرها النحات في حروف الجر وهي حرف جر عند سيبويه بشرط أن تدخل على الضمير بشرط أن تدخل على الضمير وهو لولاي ولولاك ولولاه ولولاها ولولاكما إلى آخره فهنا سيبويه رحمه الله يعتبر الضمائر التي دخلت عليها لولا يعتبرها أسماء مجرورة بلولا وإلا لولا معروفه هي حرف امتناع لامتناع فهم؟ والضمائر المنفصلة بعدها أو الأسماء الظاهرة بعدها تكون مرفوعة ويكثر حذف الخبر بعدها يقول ابن مالك ولولا وبعد لولا غالبا حذف الخبر وبعد لولا غالبا أي كثيرا حذف الخبر ومنهم من يوجب حذف الخبر بعد لولا ومنه قول تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين لولا أنتم موجودون لكن مؤمنين يمكن يكثر يكون الخبر بعد لولا لاحظ هنا أن لولا جاء بعدها ماذا؟ ضمير منفصل لولا أنتم يكون هناك من لولا على الضمائر قليل في كلام العرب قليل في كلام العرب لكنه يكون لكنه ثابت لولا إذا هذه لولا تدخل على الأسماء لولا زيد لذهبت مثلا الأسماء الظاهرة وتدخل على كذلك على الضمائر المفاصلة لولا أنت لذهبت إذا أنت هنا لولا ليست حرف جر ولهذا قال جمهور النحويين لولا ليست حرف جر ولو دخلت على الضمير لولا ي ولولا هو لماذا؟ قالوا لأنها لم تجر الأسماء الظاهرة هي دخلت على زيد وعلى عمر وعلى أنت وعلى أنتما ولكن لم تجرها لأن هذه ضمائر رفع وهذا زيد معروف مرفوع لولا أنتم لكنا إذن كيف تجر الضمائر؟ واضح الآن؟ لم تجر الأسماء الظاهرة فقاسوا عليها الضمائر دخلت علي. لأن الجر في لولا لاحظوا لولا يا ولولاك اين الجر لا يظهر على الضمائر اذن ما حجه سباويه رحمه الله على انها تجر الاسماء الظروف والحروف ها ها الضمائر عفوا ها. كيف تقدير لا تقدير هنا اين التقدير ها؟ من يجيب لاحظ جيدا حينما نقول مثلا منه من حرف جر؟ الها في محل جر اسم مجرور نقول في حرف جر, حرف جر في محل جر اسم مجرور لاننا نعلم أن من تجر الاسماء الظاهره من المسجدي اليس كذلك من المسجد الحرامي إلى المسجد الاقصى يعني يظهر الاعراب وبالتالي لما نضمر المسجد نجعله ضميرا يبقى في محل جر لكن لولا لاحظوا هنا لولا هذه الشبهه لولا إذا دخلت على الأسماء الظاهره لا تجرها واضح لولا أنتم لولا زيد لولا الشمس لولا القمر لا, لا تنظر الاسماء فلماذا قال سيبويه لولا إذا دخلت على الضمير لولا هو كيف نقول ان الهاء في محل جر وتكون لولا حرف جر سؤال مفهوم او غير مفهوم اشكال هنا من دخلت على الاسماء ظارهت جرتها فاذا اذمرت الاسماء وصارت ضمائر لا اشكال لاننا نرى ان من تجر الاسماء لكن لولا لا نراها تجر الاسماء الظاهره ولا الضمائر المنفصله فكيف نقول انها تجر الضمائر مفهوم هذا لولا هو لولاك لولا يا كيف لاحظوا جيدا هذا الجواب والله اعلم هذا الجواب الله أعلم مما يظهر نحن نعلم أن الضمائر المتصلة الضمائر المتصلة الآن إما أن تكون في محل رفع إما في محل نص إما في محل جر مفهوم الآن تكون في محل رفع متى إذا اتصلت بالأفعال واضح ذهبت إلى غير ذلك وتكون في محل نصب إذا اتصلت بالأفعال أو النواسخ من فهم هذا لكن الضمائر إذا اتصلت بحروف الجر ماذا تفعل تجرها ولا تتصل الضمائر بح... بالحروف إلا بحروف الجر أو ب لو أو ب لولا مفهوم؟ فتكون في محل حرف جر إذا اتصل بماذا؟ بحروف الجر أو بالأسماء كتابه كتابك إلى غير ذلك واضح الآن؟ لولا الآن هل هي من الأفعال؟ لا هل هي من النواسخ؟ لا هي حرف باتفاق مفهوم هذا؟ إذن فتق... فتكون ماذا؟ فتكون من حروف الجر واضح المسألة إذن وهذا حج لسبوه رحمه الله مفهوم؟ إذا إما تكون بحال رفع إما نصب إما جر الرفع للأفعال والنصب للنواسخ والأفعال والجر لا يكون إلا لحروف الجر فتكون لولا من حروف الجر لانها دخلت على الضمائر ذكرت حجة الجمهور لا لانها لم تجر الاسم الظاهر وبالتالي لا تجر الضمائر وسبوه لا أدري بماذا احتج لكن ربما يكون هذا هو التخريج لهذه لهذه المساله والله اعلم اذا لولا تكون حرف جر إذا كانت اذا دخلت على الضمائر اذا دخلت على الضمائر اذا هذه الاربعه التي استثناها المصنف رحمه الله لعدم ورودها بكثره فعلا لولا دخولها على الضمائر قليل في كلام العرب لكنه ثابت لكنه ثابت وإلا فالكثير هو دخولها على الأسماء الظاهرة والضمائر المنفصلة قال رحمه الله إذا في العد ذكر الآن من وإلى وعن وعلى وفي واللام والباء وربى ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه <تصفيق> قال تنقسم الحروف المذكوره إلى موضع على حرف واحد الان هذا التقسيم باعتبار حروف البناء التي بنت هذه الاحرف حروف الجر تنقسم حروف الجر الى أربعة اقسام منها ما بنيا والف من حرف واحد وهي ماذا الباء واللام والتاء والواو والكاف واضح خمسه لا خمسه لا ادري كم المهم هي هذه الباء والكاف واللام والتاء والواو واو القسم نعم ذكر انها خمسه الباء واللام والكاف والواو والتاء وما وضعها على حرفين وهي من وليست من من وعن وفي ومذ واضح هل وان كان مذ فيها شيء من التفصيل كذلك سياتي اذا هذه بنيت على حرفين ومنها ما بني على ثلاث احرف وهي الى وعلى ومنذ و ورب احسنت واضح هل وعلى على لغة لاننا عل سمعت بحذف اللام عللا ولعل واضح الان ومنها ما بني على اربعه احرف وهي حتى الحاء والتاء والان والالف ولعل على لغه من يجر فهم؟ واضح هذا طيب هذه البناء الان طريقه النطق او تسميه هذه الحروف مضت معنا في جميع اللغة. أن ما بني على حرف ينطق باسمه ومن بني على أكثر من حرف ينطق بمسمى ينطق بمسمى وتنقسم أيضا إلى ما يجر الظاهر دون المضمر هذه مضى تكلمنا عليها الذي لا يجر الظاهر إلا الظاهر ينقسم إلى ما يجر إلا الزمان مذ ومنذ لا يجران إلا الزمان لا يجران إلا الزمان ومذ ومنذ اذا دخلتا على الزمن الحاضر فهما بمعنى ها في بمعنى الظرفيه واذا دخلتا على الزمان الماضي فهما بمعنى من تقول ما رايته منذ الجمعه الماضي اي ما رايته من الجمعه الماضي واضح هل وتقول ما رايته منذ يومنا واضح منذ يومنا اي ما رايته في يومنا مفهوم هذا منذ يومنا ومنذ يومنا رب لا تجر الا النكرات رب هذا الحرف الشبيه بالزائد لا يجر الا النكرات بمعنى ان مدخوله لا يكون الا نكرة ورب تعمل ظاهره ومضمره رب تعمل ظاهره رب صدفه خير من الف ميعاد رب حرف جر شبيه بالزائد صدفه مبتدا مرفوع ورفعه الظما المقدره من عام ظهورها اشتغال المحل بالحركة بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد صدفة خير خبر مرفوع رفع الظم الظاهر على آخره من حرف الجر ألفي مجرور ميعاد مضاف إليه والجار مجرور متعلقان بخير نفهم إذن رب هنا شبيه بالزائد ومن حرف جر أصلي حرف جر أصلي زيد وتعمل محذوفة ويقصر حذفها بعد الواو وبعد الفاء بعد الفاء وبعد الواو ومنه قول الشاعر وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي ليل مبتدا مرفوع ورفع رفعه الظما المقدره من عمله اشتغال المحل بحركه حرف الجر المحذوف الذي دل عليه الواو واو رب هذه كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم يبتلي ارخى سدوله جمله فعليه في محل رفع خبر واضح كموج الكاف يجوز ان تكون حرف جر حرف جر وموجي البحر اسم مجرور بالكاف وجره كسر الظهر على خيره وهو مضاف والجار المجرور متعلقان بصفة محذوفه لليل أي وليل شبيه بالبحر أو نحو هذا ويجوز أن, أن تكون هذه الكاف هي الكاف الاسمية واضح؟ لا تكون مضاف ومضاف إليه تكون هنا وليل مثل البحر ارخص سدوله مثل الكاف هنا بمعنى مثل فيكون ما بعدها مضاف إليه نعم كيف وردة الكاف حرف جر نعم الكاف عند قسم الأقسمين لكن ليس محلو فقط هذا الإفادة فقط إذن اين ولكموجن كموجه هو لا يخبر عن الليل صفة الليل ولا يخبر عن الليل انما يخبر نعم هو يخبر عن الليل لكن يخبر عن ارخاء السدود ولين كموج البحر البحر ارخى سدوله عليا ارخى سدوله عليا بانواع الهموم ليبتلي هذا هو الخبر نعم والله وعلى ومن ومن حذفها بعد الفاء قوله كذلك فمثلك حبلى قد ترقت ومرضع فمثلك فمثلك حبلى فمثلك هكذا بالكسر نعم حبلى وهو نفس الشاعر نفسه حاول اللواء الشعراء في جهنم إذن هذه ربه هذه ربه إذن ربه تذكر وتحذف تذكر وتحذف وليل ورب ليل واضح إذن هذا باعتبار ما يدخل قال وما لا يجر الا لفظ الجلاله اذا نحن مازلنا نتكلم عن الحروف التي تدخل على الظاهر فقط على الظاهر فقط منها ما يدخل على الزمان فقط وهي منذ ومذ ومنها ما, لا ما يدخل على النكرات فقط وهو اوروبا ومنه يدخل على لفظ الجلاله فقط الله وهو ماذا تاء القسم تالله لا تدخل الا على لفظ الجلاله تالله لا وتالله لا اكيدن اصنامكم وقد قال بعض النحات ان او ان التاء تدخل على رب إذا كان مضافا وسمع عن بعضهم وتربي الكعبة وتربي عفوا تربي الكعبة لا افعلن كذا تربي الكعبة فالتاء دخلت على لفظ الرب لكنه حال كونه مضافا حال كونه مضافا لكن هذا لا يقاس عليه فهو قليل لا يقاس عليه إذن يحفظ ولا يقاس عليه كذلك قال بعضهم يجر لفظ الرحمن وسمع الرحمن وكذلك مثل الاول مثل الاول لا يقاس عليه اذن التاء لا تدخل الا على لفظ جلاله الله اما الواو تدخل على لفظ جلاله وعلى وعلى غيره واضح الان تقول وقال الله عز وجل والفجر ولا عشر والليل إلى آخره إذن والباقي يجر ماذا يجر كل كل ظاهر كل ظاهر إذا هذه باختصار نعيد حروف الجر قال يخفض الاسم الاسم هنا مطلقا المضمر والظاهر واضح المضمر والظاهر قال ويخفض الاسم إما بحرف مشترك أي بين الظاهر والمظمر وهو من وإلى وعن وعلى واللام وفي والباء التي للقسم ولغير القسم إذن هذه سبعة طبعا الباء كذلك من باب العقيدة لا تدخل إلا على إلا على ما يقسم به فهم لا تدخل الا على ما يقسم به فلا يقسم بغير الله عز وجل فهم والله اعلم قال او مختص بالظاهر يعني لا يدخل الا على الاسماء الظاهره وهو رب وهي حرف شبيه بالزائد ولعل عفوا ومنذ ومنذ وهذه لا تدخل الا على الزمان واذا دخلت على الحاضر فهي بمعنى في واذا دخلت على الزمن الماضي فهي بمعنى من كلاهما والكاف لا تدخل على لا تدخل على المضمر لا تقول كهو كها واضح كما تقول به وبها مفهوم إذن تقول كالناس كالاسد الى غير ذلك وحتى كذلك لا تدخل الا على ال الاسماء وسمع قليلا دخولها على الضمير واضح فهم في قول الشاعر ادخلها على الضمير الكاف وحتى ك واضح قال وواو القسم وهذه تدخل على لفظ الجلاله وعلى وعلى غيره وعلى غيره والتاء لا تدخل الا على لفظ الجلاله وسمع دخولها على الرب مضافا وعلى الرحمن مضافا ولكنه قليل والله اعلى واعلم يبقى عندنا إشكال في قضية تعلق تعلق حرف الجر الزائد شبيه بالزائد ربما نتحدث عنه في الدرس القادم.